مودعتني عنسا ربي سامحا خلتني يا سافر بهمي مع احزاني يا لته اجتني وافرح وما زحا وسمع من قصيدي اخر الحناني لو ان عد لي عسى ربي سامح خلتني يا سافر افهمني مع احزاني يا لتهجتني وافرح وما زال سمع من قصيد وخر الحني لجم جعل الغضي يدوم وامتح وقول ما مثله قص ولا دني لجم ج. واقول ما مات لها قاص ولا داني من كثر ما حبها ما ودي اجرحها تخطي واقول الخطا من وحده ثاني من كثر ما حبها ما ودي اجرحا تخطي واقوع على الخطا من واحد انثى يا ربي عسى ربي سامح خلتني ياساتر ب همي مع اخزا تهاجتني وافرح وما زاح وا سما عمن قصيدي وخير الحالي فالذبحني وانا علجت بدبح ارمي بزف الهوى फैसान खिल वन च बहा अर्म बसे पहल हवा वाहन पैसान गल हवा माउद्या शरा اخشى على صاحبي واخاف عدواني قضيت في الهوى ما ودي اشراح اخشى على صاحبي واخاف عدواني سافر بهمي مع احزاني يا لتهات جتني وافرح وما زاح وسمع اهب قصيدي وخير الخاني بعض الموده اهدم बाबल मदि गोरो تمر चल गोरो फैल हवा जमो जन हे गोरोल हवा जमोए जनहा